باب إزالة النجاسة وبيانها عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلى قال لا أخرجه مسلم والترمذي وقال حسن صحيح وعنه قال لما كان يوم خيبر أما رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحا فنادى إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الآلية فإنها رجس متفق عليه وعن عمر بن خارجة رضي الله عنه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بمن وهو على راحلته ولعابها يسيل على كتفي أخرجه أحمد والترمذي وصححة وعن عيشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه متفق عليه ولمسلم لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه وفي لفظ له لقد كنت أحقه يابسا بظفري من ثوبه وعن أبي سمح رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم الحيض يصيب الثوب تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قالت خوله يا رسول الله فإن لم يذهب الدم قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره أخرجه الترمذي وسنده ضعيف